جرب جرب جرب جرب جرب جرب ان تحافظ على الدعاء بين ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة حاول قدر ا ل إ م ك ا ن أ ن تكون عند ا ل أ ذ ا ن في المسجد صلي ا ل س ن ة ثم ادع بين ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ه وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ه لا يرد جرب ا ل أ م ر ليس صعبا إ ن ه يحتاج بعد توفيق الله إ ل ى ه م ة عاليه ة جرب حينما تسمع المؤذن أترك جميع ج اترك حينما في يدك المؤذن تسمع ما توضأ ت و إلى المسجد مباشرة لا تسوف لا تتردد توجه إ ل ى بيت الله سبحانه وتعالى صل ا ل س ن ة واجلس بين ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة وارفع يديك واجتهد في الدعاء بين ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة جرب جرب جرب, جرب.